no corner. Hay wahon شل العيون الطاد يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد نشراك أمنا في المحافل سلعة ونباعك إن يتمتع الأسياد نشراك أمنا سلعة إن يتمتع على أين الأحبة يا أبيه وما دروا أما إلى ساح البناء نقاض أين الأحبة يا أبيه وما دروا أما إلى ساح البناء Panie يا الاحسان هذا هو الاقصى يلو كجراحه والمسلمون جموعهم احاذوا هذا هو الاقصى يلو كجراحه والمسلمون جموعهم احاذوا دم وسواد أعيون إن فيه حداد دمو اليتام فيه شاهد ذلة وسواد الطويل ميادنا النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا المياد دعنا نمت حتى ننال شهاده فالموت في درب دعنا نموت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد هذه بساتين الجنار تزينات للخاطبين فأين من يرتاد هذه بساتين الجنار تزينات للخاطبين فإن من من من من يرتاد